الصوتية الأولى من كتاب الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث عدد صوتيات الكتاب أربع صوتيات بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عن فرعون وجنوده إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون القصص 4 إلى 6 وقال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين القصص 8 فشمل سبحانه وتعالى الجنود مع فرعون ووزيره هامان وعدهم جميعا خاطئين مجرمين وقال تعالى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 في صبيحة هذا اليوم الرمضاني تأملت حال الشباب المجاهد مع طواغيت الحكم في الجزيرة العربية ومع جندهم وأعوانهم من المباحث العامة ومكافحة الشغب والشرطة وإلى آخره فوجدت أن المسألة واضحة بينة لمن بصره الله وهداه إلى منهج التوحيد الحق ولكنها مشكلة عويصة عند كثيرين يقول عبد المنعم مصطفى حليم في كتابه أعمال تخرج صاحبها من الملة عندما ينتهي كلامه سأخبرك يقول ولعلم ما زاد الطين بالله، والخرق اتساعا، والانحراف انحرافا هذه الهجمة الإرجائية الضخمة الواسعة الانتشار والمدعومة بإمكانيات وقدرات الأنظمة الطاغية الجاثمة على صدر الأمة التي يروج لها ولدعاتها في كل مكان من العالم وتقدم لهم كل التسهيلات المادية والمعنوية لأن الطواغيط الظالمين هم المستفيدون بالدرجة الأولى من هذه الدعوة الخبيثة الباطلة يكفيهم منها أنها تصبغ عليهم وعلى أنظمتهم المهترئة العميلة الشرعية مهما ظهر منهم من أعمال منافية لأصل الإيمان التي يجب أن تطاع من قبل الشعوب الضالة وأن لا يعصى أمرها في شيء هذه الهجمة الإرجائية الضخمة التي صورت للناس أن الإيمان يكفي فيه التصديق أو ما وقر في القلب وإن لم يصدقه العمل وأحسنهم حالا الذي اشترط له الإقرار باللسان ومن أضاف منهم العمل فهو للكمال فوجوده وعدمه لا يؤثر على الإيمان وجودا أو انتفاء وبالتالي فالناس عندهم كلهم مؤمنون ومن أهل الجنة وإن لم يأتوا بشيء من الأعمال أو الطاعات ومهما أتوا من الأعمال المكفرة المتفق على خروج صاحبها من الملة تزال إلى الساعة كثير من الجماعات والجامعات التي تدرس الإيمان على أنه التصديق الجازم فقط فمن أتى بالتصديق الجازم فهو مؤمن ومن أهل الجنة وإن لم يأتي بشيء من الأعمال والطاعات ومهما كان ظاهره يدل على التمرد على أحكام وقيود الشريعة فرج هذا المذهب الضال الخبيث على كثير من الناس فاستهوت أنفسهم الأمارة بالسوء ولمس بشاشة رغباتهم ونزواتهم وضعفهم وحبهم للكسل وترك العمل وأوجد لهم المبررات والمسوغات الشرعية بزعمهم لما هم فيه من تقصير وتفلت من أحكام وقيود الشريعة والشر لم يقتصر على جانب ترك العمل وحسب بل تعداه إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق والواجبات فكم من فتاة مسلمة موحدة تزوج من رجل كافر مرتد وتنجب منه الأطفال تحت ستار وغطاء أن العمل لا يدخل في الإيمان ولا يعتبر شرطا لصحته وبالتالي لا حرج لو تزوجت من ذلك الخبيث المرتد أو بقيت تحت ذمته وولايته انتهى كلام عبد المنعم مصطفى حليمة من كتابه أعمال تخرج صاحبها من الملة وقد استغربت كثيرا عند حدوث قصة الأخ عزيز العمري في مدينة جدة عندما واجه أولئك الأذناب فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح ثم لاذ بالفرار وهو طليق الآن كما بلغني بالسند العالي أقول استغربت من كلام فئام من الناس يلقون جام غضبهم على هذا الأخ المظلوم المعتدى عليه وملقوا كلمة واحدة في ذم هؤلاء الأنجاس أعوان طواغيت آل سعود وها هي القضية في ازدياد والمواجهة لاحت في الأفق للجميع والأمر يتطور يوما بعد يوم ووعي الشباب يزداد بالخطر الحالي من هؤلاء الأذناب الأنجاس إذ يريدون لمخططات نايف ومن خلفه أسياده الأمريكان أن تمر دون أي إزعاجات بل والشباب المجاهد والمشايخ الصادقين على قلتهم في الزنازين الانفرادية والجماعية وما علموا أن الشباب قد تسلحوا وتواصوا على ذلك وانتشرت هذه الظاهرة بينهم وهي في ازدياد وها هي قضية الشباب في الرياض تبين حقيقة ما أقول وقد ذكرت الحركة الإسلامية للإصلاح في نشرتها رقم 341 الآتي ليست مجرد مواجهة نقلت وسائل الإعلام عن الحركة مساء أمس خبر المعركة التي وقعت بين قوات الأمن السعودية وعدد من الشباب الجهادي الذين يصل عددهم إلى 50 شخصا وذلك في الشفة جنوب الرياض أسفرت عن إصابة ثمانية من رجال الأمن واعتقال أحد الجهاديين وتمكن البقية من الاختفاء والحادثة وحيثياتها وطريقة تناول الدولة لها، ثم رد فعل الأمير نايف على إعلان الحركة لتفاصيلها يستدعي مناقشتها بشكل مستفيض وصف الحادثة. حصلت الحادثة صباح السبت السادس عشر من نوفمبر حيث تبلغت قوات الأمن عن التجمع فحاصرت الموقع ودخلت مجموعة من قوات الأمن لاعتقال المجتمعين وإذا بعدد كبير منهم يحمل السلاح حيث بادروا بالامساك بأحد رجال الأمن ووضع السلاح في رأسه واستخدامه رهينة من أجل مطالبة المباحث بالانصراف وتأمين عملية الهروب وفعلا تراجعت قوات الأمن ورتب المجتمعون عملية الهروب ثم أطلق سراح الضابط رهينة وبعد إطلاق الرهينة عاد رجال الأمن وحاولوا ملاحقة الهاربين وحصلت معركة نارية كثيفة أصيب فيها ثمانية من رجال الأمن إصابات بعضهم بليغة واعتقل واحد فقط من المجتمعين إثر إصابته وعدم تمكنه من الهروب أما الباقون فتمكنوا من الفرار وشنت قوات الأمن إثر ذلك حملة متابعة وتفتيش في المنطقة لمتابعة الفارين ولم يعرف إن ظفرت بأحد منهم وعلمت الحركة أن اثنين من المصابين من المباحث ربما يكونوا قد توفوا ومصاب ثالث في حالة خطيرة. مقدمات الحادث وحيثياته لم تكن هذه الحادثة معزولة أو استثنائية، بل إن القريبين من الجهاز الأمني يؤكدون أن الأشخاص المحسوبين على التيار الجهادي سرت بينهم ظاهرة مقاومة الاعتقال باستخدام السلاح. وسجلت حوادث من هذا القبيل في جدة ومكة ومدن أخرى في المملكة جرى فيها إطلاق نار على رجال المباحث وتمكن المطلوبون من الإفلات من الاعتقال كما سجلت حالات انتقام من رجال المباحث الذين يزاولون مطاردة واعتقال وتعذيب الشخصيات الجهادية وانتشرت ظاهرة رفع السلاح في وجه رجال الأمن في الطرق الطويلة عند طلب الهويات أو التفتيش هذا فضلا عن ظاهرة الحرص على اقتناء السلاح وتجارة السلاح في كل شرائح المجتمع وليس الجهاديين أو المتدينين وتأتي هذه التطورات في نظرنا كنتيجة طبيعية لعدة عوامل منها الأول تلاشي الشرعية الدينية للدولة التي كانت توفر الطاعة للنظام وتمنع الناس من رفع السلاح في وجه من يمثل الدولة وتؤمن انصياع الجمهور لأي سلطة متفرعة عن الدولة وربما كان من أقوى أسباب حسار هذه الشرعية انكشاف المؤسسة الدينية انكشافا مزريا واقتناع الجمهور أن العلماء الرسميين مجرد موظفين في جهاز الخدمة المدنية ومواقفهم تجاه القضايا السياسية تلقن لهم تلقينا من قبل النظام نفسه الثاني سقوط هيبة النظام بشكل عام بغض النظر عن الشرعية الدينية ودليل ذلك تنامي الجريمة بشكل صارخ واستخفاف المجرمين بقوات الأمن إلى درجة أن أصبح بعض المراهقين يتفاخر بضرب الشرطة في الأماكن العامة حيث سجلت عدة حالات أصبحت من هذا القبيل وتفيد معلومات الحركة من داخل الجهاز الأمني أن رجل الأمن لم يعد له قيمة أمام الجمهور حتى مناكفة رجل الأمن أو تحديه أو رفع السلاح في وجهه أمر طبيعيا حينما يطلب وثيقة تعريف. الثالث تبين بعد الحادي عشر من سبتمبر أن حماس النظام السعودي لمطاردة عناصر الجهاد إنما يحصل تنفيذا لأوامر أميركية وليس توفيرا للأمن الداخلي. وأنه بذلك ساد شعور لدى شباب الجهاد أن الاستئسار لقوات الأمن هو استئسار للإرادة الأمريكية ومع موجة البغض العارمة لأمريكا والعداوة الصارخة لها لدى الناس عموماً والرغبة في قتالها لدى شباب الجهاد فقد أصبح الموقف النفسي تلقائياً هو في رفض الاستئسار الرابع صدور الفتاوى من بعض المشايخ يتداولها شباب الجهاد سرا بعدم الاستئسار لقوات الأمن كان أهمها فتوى منسوبة للشيخ حمود العقلاء الشعبي رحمه الله قبل أن يتوفى ويدور حديث في الأوساط القريبة من شباب الجهاد أن توجهات صدرت من القاعدة للمنتمين لها والمحسوبين عليها بعدم الاستئسار ولكن في نفس الوقت تجنب مبادأة قوات الأمن بأي مواجهة منعاً لاستعداء هذه القوات الذين يقال أن بينهم الكثير من المتعاطفين مع ابن لادن الخامس شعور الناس عموما وشباب الجهاد خصوصا لما لديهم من معلومات عن خطط القاعدة أن وضع البلد والمنطقة كلها سيرتبك وأن النظام مشرف على التفكك والانهيار ويتابع هذا الشعور قناعة بأنه ليس من حق نظام مهترئ. أن يرمي هذا الشباب المتطلع لأدوار كبيرة في المستقبل أن يكون في غياه بالسجون سياسة الوزارة إلى الوراء الدولة من انحسار في هيبتها وتلاشي في شرعيتها ألا أن وزير الداخلية لا يزال يتصرف بتجاهل كامل لكل هذه التطورات السياسة المتبعة حاليا من قبل الوزارة هي نفس السياسة المتبعة قبل عشر سنوات رغم ما ذكر أعلاه من تطورات حول جرأة شباب الجهاد على مواجهة الدولة ورغم ما تعانيه سواء في أهدافها أو أساليبها أو متابعاتها ولا تزال الوزارة تفرغ معظم كادرها ومقدراتها للأمن السياسي ولا تزال تعتبر الشباب المتدين بشقيه الإصلاحي والجهادي المستهدف الأول من هذه الخطة الأمنية وقد ولد هذا الإصرار من قبل الأمير نايف تململا في أوساط عدد كبير من رجال الأمن إما لأسباب مبدئية كون رجال الأمن أصبحوا يشعرون أنهم عمليا في مواجهة الشعب نفسه وفي خدمة الأمريكان أو لأسباب مصلحية حيث يخاف رجال الأمن على حياتهم كونهم يواجهون شبابا مستقلا لا يعني عندهم الموت شيئا وبرزت كذلك ظاهرة خطيرة عند رجال الأمن وهي زوال الحماس لخدمة النظام لأنهم من أكثر الناس قناعة بهشاشة النظام كونهم على إطلاع على مستوى الجريمة وقوة التحدي الأمني الذي يواجه الدولة وتكاثر الجبهات التي أصبحت الدولة تواجهها الأمير نايف يتحدث بنفسه هاتفياً متى كان الأمير نايف ليقفز إلى الهاتف في منتصف الليل من أجل أن يجيب على أسئلة صحفيين لو لم يكن نشر الخبر قد أصاب من وزارة الداخلية مقتلاً لم تكن وزارة الداخلية تنوي نشر أي شيء مطلقاً بل إن الضباط لديهم تعليمات صارمة بتكتم شديد وتهديد بعقوبات لم يسبق لها مثيل لمن يسرب المعلومات ومع ذلك فقد كانت أجهزة الأمن أحد مصادر الحركة والحمد لله الأمر المثير أن الأمير نايف يقول إنه لا توجد حوادث أخرى ولا اعتقالات ولو وجدت لاعلنتها الوزارة ونسي الأمير نايف أنه لم يتحدث إلا رداً على الحركة بل إن سجل وزارة الداخلية في الاعتراف بالمواجهات أو الاعتقالات أو الحوادث معروف بأن الوزارة يستحيل أن تصدر تصريحا إلا بعد صدوره من طرف آخر. وينطبق ذلك على حوادث التفجيرات التي تتسرب إلى الإعلام عادة من السفارات، كما ينطبق على حالات الاعتقال والحوادث والمحاولات المحبطة. بل إن حدثا كبيرا مثل أزمة بريدة سنة 1414 لم يكن لدى الوزارة نية لإعلانه لولا لأنه نشر من طرف مكاتب اللجنة آنذاك لكن مساء الحادث اضطر الأمير نايف لأن يتحدث هاتفياً وفي منتصف الليل مع قناة سي في تكذيب خبر الحركة من أجل أن يعالج الموقف بعد نشر وكالة الأنباء الفرنسية للخبر حواشي سفلية عندما تنتهي سأخبرك الحاشية الأولى ذكر أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره في مقالاته مقالات بين منهجين المقال رقم تسعة القصة التالية ألف بعض الشباب الموحد كتاباً سماه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ويقصد الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله وقد ألفه في عام 1410 هجرياً وسنه في ذاك الوقت 32 سنة تقريباً والله أعلم وبجهود بعض الشباب المجاهد دخل هذا الكتاب أرض الجزيرة وتداوله الناس وحاول بعض الأذكياء أن يقدمه هدية لبعض الشيوخ شيخ علم لا شيخ عشيرة ليطلع عليه ويفيد منه وإذا كان له بعض الملاحظات لينتفع كاتبه بها فليذكرها قال الراوي دخلت على الشيخ في مجلسه وناولته الكتاب نظر الشيخ إلى عنوانه انتفض الشيخ أرغى وأزبد شتم وقذف غضب غضبة لم تعهد منه ثم ركض إلى التليفون قائلا الآن سأتصل بوزارة الداخلية وأخبر الوزير بهذا الكتاب ليقضي عليه قام الحضور وهدعوا الشيخ وخففوا من غضبه ومارسوا كل أصناف المهدئات حتى سكن غضب الشيخ جلس الشيخ على المقعد الوثير ثم توجه إلى الحضور قائلا من كان منكم يعرف مؤلف الكتاب فليخبره أني أحكم عليه أنه كافر بالله العظيم قولوا له إنك بتأليف هذا الكتاب كفرت بالله العظيم قال الراوي وجم الحضور لهول المفاجأة ودارت بهم رؤوسهم لكن ردهم لرشدهم شاب جريء هذا الشاب توجه لشيخ العلم وعلم الدنيا سائلا شيخنا هل قرأت الكتاب من قبل؟ رد الشيخ قائلا لا لم أقرأ ولا أريد قراءته وانتهت الحكاية المرسلة نعم إنها سلفية ولكنها سلفية زادت إلى أركان الإيمان ركنا جديدا هو الإيمان بكل سلفي حتى ولو كان كافرا حتى لو كان هذا السلفي هو آل سعود لأن آل سعود من أصحاب العقيدة الصحيحة وتستطيع أن تنطقها العكيدة الصحيحة الحاشية الثانية من الأزمات الفكرية والعقدية التي تعيشها كثير من الجماعات العاملة للإسلام في هذا الزمان عقدة التفريق بين العدو الخارجي والعدو الداخلي فالعدو الخارجي يجب جهاده بكل ما يملكون من أسباب القوة ويلقى عند القوم كل حماس بينما العدو الداخلي مهما اشتد كفره وعداؤه للأمة لا يجوز جهاده ولا حتى مجرد التفكير بمقاومته ورده عن عدوانه وإجرامه فهم لا يستطيعون أن يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريا آخر أو مصري يقاتل مصريا أو فلسطيني يقاتل فلسطينيا آخر أو سعودي يقاتل سعوديا آخر مع إنكارنا لهذه التسمية الدالة على التبعية والاستعباد وإن كان هذا الآخر أكثر من اليهود والنصارى وشره على البلاد والعباد أشد وأغلظ من شر اليهود والنصارى وهذه مشكلة ضخمة لها مساس بالعقيدة والتوحيد لابد من تجاوزها وحلها أولاً إن أردنا لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها وتستأنف حياتها الإسلامية من جديد وأن تسترد الحقوق المغتصبة لأهلها وأصحابها الحقيقيين وهي مشكلة كذلك تدل على أن كثيراً من العاملين لهذا الدين في هذا العصر لم يعرفوا بعد حقيقة وطبيعة هذا الدين العظيم فضلاً عن أن يرتفعوا إلى مستوى متطلبات النهوض بتبعاته وواجباته العامة انتهت الحواشي السفلية أقدم هذا البحث المتواضع في هذا الوقت لأهميته للشباب حتى يقدموا دون وجل أو تردد في مواجهة هذا العدو الصائل المجمع على دفعه بين علماء السلف ولقلة الكاتبين في هذا الموضوع إما لأسباب أمنية أو سياسية أو للقمع الفكري الذي يمارسه شيوخ آل سعود أو للتربية السقيمة التي تربى عليها الكثير منا حتى أصبح الشخص يكفر كل الأنظمة إلا آل سعود وكل الجيوش إلا جيوش آل سعود فتسأله ما حكم مباحث باكستان الذين يطاردون الشباب المجاهدة هناك فيجيبك بكل سهولة أنهم كفار ثم تسأله عن حكم برويز مشرف فيجيبك أيضا بكل سهولة بأنه كافر فلما تسأله عن آل سعود ومباحث آل سعود الذين يقومون بنفس المهمة التي يقوم بها أولئك فلا وألف لا وما ذلك إلا لبعد الشباب عن التوحيد الصافي من الكتاب والسنة واتباعهم للإسلام المسعود أو ما أسميه أنا بيه سعودة الإسلام المنتشر باسم السلفية المزعومة يقول صاحب مقالات بين منهجين فك الله أسره أسر لي بعض الأذكياء حديثا نجيا سائلا وابتسامة تملأ شفتيه قائلا من هو السلفي المزعوم الذي تحدثت عنه في مقاليك؟ وهل هناك سلفي مزعوم وآخر غير مزعوم؟ وما هي السلفية الحقة؟ وهو سؤال يدل على مكر صاحبه في استخراج المراد من المقابل ويكشف لك أن الابتسامة التي نشرها على صفحة وجهه وراءها الكثير من النباهة والذكاء وهذه الأسئلة تدفعك لترك العمومات التي ما عادت تشفي غليلا ولا تطب عليلا ولا تفيد منهوماً ولما كان الأخ السائل قد أوهمني أن هذه الأسئلة لا بد أن تدور بين الناس بل هي قد دارت فكان لزاما علي أن أجيب والإجابة بالتصريح لا بالتلميح وأنا أحمد الله تعالى الذي يسر لي نشرة الأنصار التي لا ترد لي مقالاً وخاصةً تلك المقالات التي تخزق الطاقية وهو مثل عامي يعني أن قائل الحق لا يبقى له صاحب وقبل أن أكشف ستر السلفية المزعوم فإنه من الواجب علي أن أمر على تعريف السلفية وماذا تعني كما هي في نفسها دون رتوش تزور حقيقتها أو زيادات تطمس صورتها لأن السلفية شعار وهي ككل الشعارات التي تحتاج بين الفينة والأخرى إلى التوضيح والتجلية لما يدخل فيها من عوامل الحياة من الدخن التي تشوه حقيقتها وإذا كان الإسلام في وقت عزته قد دخل فيه من أهل النفاق والزندقة والبدع ما شوه وجه حقيقته والإسلام اسم رضيه الله لعباده المؤمنين على مر الأزمان فكيف باسم السلفية؟ فهو شعار ولا شك قد تلبس به وتدثر بدثاره قوم رأوا فيه تحقيق مكاسبهم الدنيوية وتحقيق أمراض أهوائهم وقلوبهم وصاروا بهذا الشعار لهم الحق في ممارسة كل قبيح والتلبس بكل رذيلة والولوج في كل معصية ثم الرافع لهذا الشعار يحصل له بركة أخرى وهي عظيمة دونها تقطع الأعناق ألا وهي هذه الجنود المجندة من الغوغاء أتباع شعار السلفية الذين يدافعون عنه بحق أو بباطل تحت حجة هذا عقيدته صحيحة هذه الجنود أصحاب النوايا الطيبة والعقول الفارغة عملهم دوما رفع متاريس الدفاع عن أي سلفي مزعوم وغير مزعوم يصدون عن كل من حام حوله بنقد أو تقويم ويطعنون بكل من لا يرضى إمامته بشتى التهم وأشهر هذه التهم هذا رجل لا يحترم العلماء هذا رجل من أهل الغلوة هذا رجل غير سلفي اللغة العربية وغيرها الكثير من القائمة السوداء التي اقتبسوها من إيحاء لمة الشيطان عياذا بالله وهذه التهم لم ينج منها في زماننا هذا إلا القليل ممن رضي أن يربط عقله برباط التقليد والتسليم لأصحاب سكوك الغفران وقد يعجب بعض الشباب من هذه الأقوال ويروا فيها تهما شنيعة ولكن يكفي أن أذكر القارئ المسلم بأمر يدله على ما وراءه مما نذكره ومما غاب عنا هذا الأمر هو في بلاد أتقنت استخدام شعار السلفية العقيدة الصحيحة وستر كفرها بهذا الشعار هذه الدولة الكافرة هي السعودية ولا يجهل كفر هذه الدولة وينكره إلا من طمس الله بصيرته وعقله هذه الدولة لمجرد رفعها هذا الشعار تجند للدفاع عنها وتبرير أفعالها قطعاناً من البشر الجاهل أكشف لك بعض أوصافهم أو أسمائهم واحد في إحدى العواصم الأوروبية بريطانيا جمعية تسمى جمعية منهاج إحياء الكتاب والسنة هذه جمعية السلفية فيما تزعم وتدعي وعامة أفرادها من العجم والكثير من قادتها تخرج من الجامعات السعودية هذه الجماعة لا يمكن أن تقبل حبيبا أو صديقة يوجه كلمة نقد لدولة التوحيد الوحيدة في العام وكل الذنوب تغفر ولا يؤبه لها مقابل حب السعودية ومليكها المحبوب نعم إنها سلفية لكنها سلفية زائد رواتب ومثل هذه الجمعية الكثير من أخواتها المنتشرة في العالم الإسلامي وخاصة بلاد العجم كجمعية أهل الحديث في باكستان وفروعها المتعددة وهي بحق جمعية أهل الحديث ولكنه الحديث الموضوع لا الحديث الصحيح اثنان في السعودية قوم مهاجرون لطلب العلم من ليبيا وهم من تلاميذ السلفي المزعوم الدكتور ربيع المدخلي الذي تقدم ذكره في مقال سابق هؤلاء القوم أو فياء لتلك الدولة أكثر من آل سعود أنفسهم حتى وصل هذا الوفاء القبيح أن يذهب هؤلاء التلاميذ السلفيون إلى دائرة الشرطة هناك ليكشفوا للدولة بعض الشباب الذين دخلوا إلى دولة التوحيد بطريق غير قانوني أو مكثوا فيها من غير إقامة صدرت من دوائر الإمام المزعوم فأخذ هؤلاء الشباب وطردوا من جنة السلفيين ودولتهم المزعومة نعم إنها سلفية في خدمة السلفية أو بتسمية صحيحة سلفية زائد عمالة ثم ذكر قصة كتاب الكواشف الجلية السابقة الذكر ثم قال هذه الصور وأمثالها الكثير في الجعبة تستدعي منا أن نكشف لثام السلفية الحقة كما هي عند أصحابها الأوفياء لها الحامين لذمتها والآن ما هي السلفية؟ السلفية على مدار التاريخ الإسلامي تتمثل بأمرين أولهما منهج علمي في التعامل مع الأصلين الكتاب والسنة حيث تقوم على اعتمادهما فقط ونبذ ما سواهما في الصدور عنهما بالحكم المراد للحركة والحياة ثانيهما حركة حياة وسلوك طريق في تطبيق هذا المنهج فالسلفية هي ذلك المنهج الذي اختطه الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا هكذا هي السلفية وهكذا ينبغي أن تكون ومن رحمه الله تعالى بهذا المنهج العلمي العملي أن أقام له رجالا تعاملوا معه بأسم حالات الكمال حتى صاروا هم المنهج والمنهجهم فحينئذ ارتبط اسم المنهج بشخوصهم وتقيد بهم فأطلق اسم المنهج عليهم بكونهم السلف الذين سبقوا الكل في تطبيق المنهج قدرا وزمانا فاتبعون تعاملوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم منهج زائد سلف ومن بعدهم تعامل مع التابعين على أنهم لهم منهج زائد سلف وهكذا ولما كثرت البدع في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث وخاصة بدع أهل الكلام في تقديم منهج بدعي جديد في التعامل مع الأصلين واختلطت الأمور نشط أهل السنة في تمييز المنهج عن غيره وكذلك في كشف رجال المنهج السلفي عن غيرهم من أصحاب المناهج الخلفية الأخرى وصار بعض أهل العلم هم أصحاب المنهج ولهم ينسب وصاروا هم المقياس في رد الآخرين لهم وقد ذكر الإمام الكرخي رحمه الله تعالى هؤلاء الرجال في كتاب سماه الفصول في الفصول عن الأئمة الاثني عشر الفحول وهؤلاء هم مالك والشافعي وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد واسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزعي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرزيان هؤلاء العلماء ليسوا هم فقط ولكن غيرهم يرجع إليهم في توضيح هذا المنهج القويم وبعد هذا نخلص إلى النتائج التالية واحد تحت كل شعار زيوف ونقد وكذلك السلفية ففيها الزيف وفيها الحق ولذلك ينبغي التعامل مع الحقائق لا مع الشعارات مع أهمية الشعار وضرورته اثنان السلفية منهج علمي عملي أئمته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم تبع لهم فلهم وحدهم حق التقويم والرشد ثلاثة علينا أن ندرك خطأ وانحراف من قرن السلفية بشخص لا يؤمن عليه الفتنة في فهمه للحركة والحياة وكذلك علينا أن ندرك ظلالاً وبدعية من جعلها تنظيماً وحزباً وتجمعاً وأشد من هؤلاء ظلالاً وانحرافاً هو جعل السلفية علاقة بين أفراد فهذا سلفي لأنه معروف لهذه الجهة أو تتلمذ على يديها وهذا غير سلفي لأنه غير معروف لديها أو لم يسلم لهذه الجهة رقبته لتقوده كالدابة ثم علينا أن ندرك خطأ و من جعل السلفية مذهبا فقهياً يوالي ويعادي عليه كتبه للمجاهدين أبو جندل الأزدي الثاني عشر من رمضان عام 1423 حقيقة جيوش الدول والمباحث من باب أولى قبل أن نتكلم عن الحكم على هذا القطاع بالذات نود التوصيف لحالهم ولماذا وضعوا؟ وفي خدمة من يقدمون كل هذه التضحيات ألخ وقد قرأت كلاما في توصيف الجيوش للدول المسمى زورا وبهتانا بالإسلامية فاعجبني وكفاني مؤونة البحث والتنقيب وصوغ العبارة المناسبة للتوصيف ويحسن بي أن أنقله لكم هنا والمباحث في هذا الكلام من باب أولى يقول عبد المنعم مصطفى حليمة في كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة قوله طويل عندما ينتهي سأخبرك يقول قبل أن نبين حكم الشرع في هذه الجيوش وحكم القائمين عليها من الطواغيت وفي من يلتحق بها من الجند والعسكر لا بد أولاً من توصيفها وبيان حالها ومهامها وغاياتها التي صنعت وأسست لأجلها، فأقول لم يخرج المستعمر الصليبي من بلاد المسلمين إلا بعد أن أوجد الحكام والأنظمة التي يرضى عنها وتحقق له مصالحه وأهدافه في المنطقة، وأي حاكم يأتي فيما بعد لا بد من مراعاته لمدى رضا أمريكا ودول الغرب عليه. فإن حظي على الموافقة منهم وعلى رضاهم عنه فقد اجتاز المرحلة الأصعب نحو الوصول إلى سدة الحكم واعتلاء العرش وناله من القوم كل دعم مادي وسياسي وإعلامي على سبيل المثال والأمثلة كثيرة ما حصل مؤخرا في الأردن فإن العالم والناس أجمع يعلمون ويتوقعون أن يكون ولي العهد بدلا عن الملك حسين أخوه الحسن حيث ظل أكثر من ثلاثين سنة وهم يخاطبونه بولي العهد والأمير المحبوب ولكن لما كان ولده عبد الله الحاكم الحالي مرضي عنه من قبل أمريكا واليهود والغرب الصليبي أكثر من الآخر ويمكن من خلاله تمرير المصالح الأمريكية واليهودية والغربية أكثر من الآخر كان لابد بد من اختياره ملكا وحاكما على البلاد والعباد وإخراج ولي العهد السابق كليا من دائرة الحكم أو التأثير على القرار. علما أن الأول لا يحق له من ناحية دستورهم وقوانينهم أن يكون ملكا لأن أمه إنكليزية ولكن لما تصطدم هذه الدساتير والقوانين في مرحلة من المراحل مع مصالح أمريكا والصهيونية وغيرهم من قوى الاستكبار العالمي، فإنه يسهل تغيير تلك الدساتير والقوانين إلى دساتير وقوانين أكثر تلائما وانسجاما مع مصالحهم وأهدافهم، ولما علم الآخر بالموقف الأمريكي والصهيوني والغربي هذا نحو. فما كان منه إلا أن يرضى ويسلم للإرادة الدولية من دون أن يقول حتى كلمة اعتراض أو لماذا لعلمه باللعبة الدولية وأن أي حاكم في المنطقة لا بد من أن تتم الموافقة عليه من تلك السلطات الاستعمارية المتنفذة في العالم وهو نفسه لو وافقت عليه أمريكا ودول الغرب الصليبي ثم أن الشعب الأردني كله قال له أما نحن لا نريدك حاكما علينا لما تردد لحظة في أن يبيدهم بآلته العسكرية المعدة مسبقاً لمثل هذه الطوارئ والحالات ورضى أمريكا ودول الغرب الصليبي على أي حاكم مشروط بعدة شروط أولها أن يتعهد لهم أن يقف بحزم وقوة ضد أي توجه أو عمل إسلامي راشد يستهدف استئناف حياة إسلامية على المستوى القطر أو الأمة وأن يحيل بين الشعوب المقهورة وبين هدفهم هذا وبأي طريقة من الطرق ثانياً أن يضمن مصالحهم الاستعمارية في المنطقة ويعمل على حمايتها وحراستها وإن كان ذلك تحت عناوين براقة مستساغة للشعوب المقهورة كشركات الاستثمار والحاجة إلى الخبرات والطاقات الأجنبية أو المصالح المشتركة أو ضرورة التنقيب عن البترول وغير ذلك من الإطلاقات التي تمرر مثل هذه المصالح الأجنبية في المنطقة ثالثاً أن يعترف بدولة إسرائيل وبضرورة السلام مع المغتصبين المحتلين الصهاينة السلام الذي يعطي أصحاب الحقوق الفتاة والعظام المجردة عن لحومها وعظامها مما اغتصب ونهب منهم لذلك نجد جميع حكام العرب وغيرهم يصرحون على الملأ بأن السلام مع الصهاينة المحتلين خيار استراتيجي لا محيد لهم عنه مهما حادت عنه دولة إسرائيل واختارت الحرب والقتل والقتال وارتكبت من المجازر بحق الشعب الفلسطيني المسلم فهو خيار استراتيجي لهم، لأنه لا بقاء لعروشهم ومصالحهم الذاتية الشخصية إلا بالموافقة على هذا الخيار. وهؤلاء الحكام لو كانوا من دعات السلام بحق لسالموا شعوبهم أولاً، ولا أخرجوا شباب الأمة الأحرار من سجونهم الظالمة التي تكتظ بالآلاف من الشباب المسلم. رابعاً أن ينهج الطريق الديمقراطي. دين الغرب. لما تحقق لهم الديمقراطية في المنطقة من مآرب ومصالح عديدة لكن إذا جاءت هذه الديمقراطية معارضة للنقاط الثلاثة الآنفة الذكر أو لشيء منها فهم يسمحون له أن يتحول إلى ديكتاتوري وإلى وحش كاسر ضد شعبه وأمته ولا حرج عليه في ذلك البت، كما حصل ويحصل في الجزائر وتونس ومصر وتركيا وغيرها من الأمصار هذه أهم الشروط التي يجب على الحاكم أن يوافق عليها لكي ترضى عنه أمريكا ودول الغرب ولكي يحظى على موافقتهم وتأييدهم ولما كان الأمر كذلك فإن طواغيت الحكم منذ سقوط الخلافة العثمانية وإلى يومنا هذا يعملون بكل همة ونشاط على تشكيل المؤسسات الحكومية التي تعينهم على تنفيذ تلك السياسات والمصالح المشار إليها آنفا ومن أهم هذه المؤسسات التي عونيت باهتمامهم المؤسسة العسكرية حيث عملوا جاهدين ومنذ زمن على تطهيرها من العناصر النظيفة المؤمنة وعلى تشكيل الجيوش التي تعينهم على السير في تلك السياسة المرسومة لهم من قبل أعداء الأمة من دون مواجهة أي عقبة أو مشاكل الجيوش التي تسهر على أمن وسلامة الطاغوت الحاكم وأمن وسلامة سياساته الجائرة الداخلية والخارجية الجيوش التي لا تعرف غاية ولاهما سوى خدمة الطاغوت وخدمة مآربه وأهوائه وقوانينه لذا نجد أن العناصر الفاعلة لهذه الجيوش منتقات انتقاء غريبا جدا وفق معايير ومواصفات عديدة منها أن تكون هذه العناصر غير متدينة ليس عليها سمات التدين والالتزام ولم يعرف عنها التدين من قبل ومنها أن تكون غير أخلاقية ومن ذوي الاهتمامات الوضيعة التافهة لهم لهم إلا كيف يشبعوا غرائزهم ونزواتهم وبأي طريقة كانت ولا حديث لهم إلا ما يدور حول البطن والفرج والشهوات ومنها أن تكون هذه العناصر من ذوي الولاء المطلق والطاعة العمياء للحاكم والفئة الحاكمة المتنفذة ينفذون الأوامر مهما كانت جائرة أو تصب في غير صالح الأمة ومن دون أدنى تلكؤ أو تردد ينفذون الأوامر ولو كان مفادها سحق الشعوب وقتلها وإذلالها وسجنها فمرضات الطاغوت عندهم أغلى وأسمى من الشعوب ومن الأمة برمتها ومنها ألا يعرف عنهم أنهم من ذوي الثقافات الواسعة التي تعرفهم على خفايا وحقيقة وغايات هذه الأنظمة الطاغية الحاكمة فكلما كان الضابط أو العسكري جاهل بدينه وعقيدته وبالسياسة الدولية وبما يدور حوله وما يحاك من مؤامرات ضد الأمة كلما كان أكثر قربا من الطواغيت وأسرع في الارتقاء إلى الرتب العالية ومنها ألا يعرف عنهم انتماؤهم لأي تجمع أو حزب لم يحظوا على الرضا التام من النظام أو الطاغوت الحاكم ومنها ألا يعرف عنهم أنهم من ذوي الرجولة والحمية والغيرة أو أنهم من ذوي الهمم والاهتمامات العالية التي قد تحملهم يوما من الأيام على الذود عن حرمات الأمة ومقدساتها والغضب لأجلها وعلى العصيان والتمرد على الطاعة والخروج عن السياسة العامة التي رسمت لهم ولحكامهم وأي ضابط أو عسكري يعرف عنه شيء خلاف ما تقدم فإنه يعرض للمساءلة والمحاسبة وإلى عقوبة تتراوح بين الطرد أو السجن أو الإعدام بحسب درجة المخالفة ونوعها وهذا أمر معروف للجميع لا خفاء فيه ولظهوره لا يحتاج منا إلى استدلال أو برهان هذه أهم المقاييس والموازين المعتبرة عند القوم التي على أساسها يتم اختيار أو قبول الأفراد في جيوشهم أو رفضهم صفات هذه الجيوش العامة بعد أن عرفنا طريقة القوم في انتقاء عناصر الجيش وبخاصة منها العناصر القيادية المؤثرة كالضباط وغيرهم لا بد من أن نتعرف على أبرز صفات هذه الجيوش التي تتكون من تلك الفئة من الناس المنتقى حسب الموازين والمعايير التي وضعها وأرادها الطاغوت لهم فأقول هذه الجيوش لا تحكم بما أنزل الله وإنما تحكم بشرائع الكفر والطغيان كما أنها لا تلتزم بصوم ولا صلاة ولا حج وإن وجد منهم بعض الأفراد من يؤدي هذه الفرائض فهو يؤديها بطريقة فردية وربما بعدها قد يخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة يكثر في هذه الجيوش من يشتم الله والدين والاستهزاء والطعن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من دون أن ينكر عليهم أحد بينما لو تجرأ منهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراض على الطاغوت الحاكم أو من هو دونه رتبة من الفئة المتنفذة الحاكمة فإنه يسجن ويضرب ضربا شديدا وربما في بعض الجيوش يكون ذلك مبررا لقتله وإعدامه لا يعظمون شعائر الله ولا يعرفون لها الوقار ولا الاحترام بل هي مهانة ومزدراء وفي كثير من البلدان تحولت فيها المساجد إلى متاحف أثرية تستقبل السائحين العراء على سبيل المثال ما قام به الجيش المغوار السوري من تدمير لمساجد مدينة حماه التي يزيد تعدادها عن المئة مسجد بعضها لها امتداد تاريخي حتى العهد الأموي في مجزرة حماه المشهورة والتي ذبحوا فيها بآلتهم العسكرية في ليلة واحدة ما يزيد عن عشرين ألف مسلم بينهم كثير من الأطفال والنساء لا ذنب لهم سوى أنهم يقولون ربنا الله يبكون بدموع التماسيح ويقولون الأقصى الأسير مسر النبي صلى الله عليه وسلم وبنفس الوقت هم أنفسهم ينتهكون حرمات بيوت الله تعالى لأدفها الأسباب ولا يتورعون لأدنى سبب أن يدخلوا المساجد بأحذيتهم النجسة ليروعوا من فيها من المصلين الآمنين هذه الصفات الآنفة الذكر تتفاوت الجيوش المعاصرة فيما بينها من حيث الاتصاف بها فليس كلهم سواء في هذه الصفات وبنفس الدرجة لكن إن عدمت صفة في جيش من الجيوش توفرت فيه الأخرى فكل جيش له ما يميزه من شارات الطغيان والكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الجيوش فيها الكافر الأصلي كالنصارى وغيرهم وكثير من الكفرة المرتدين والزنادقة الملحدين والكثير الكثير من الفسقة المجرمين لا يفرقون بين مؤمن وكافر أو مرتد فكلهم يستوون في الولاء للحاكم ولأنظمة الجيوش الطاغية بل الكافر المجرم في نظرهم مقدم ومفضل على المؤمن التقي ولا مجال للمقارنة بينهما يعقد الولاء والبراء في شخص الحاكم فيوالون من يواليه ويعادون من يعاديه ويقاتلون ويسالمون فيه وعليه إن أمرهم أطاعوه وإن كان أمره فيه كفر ومعصية الله تعالى وإن هاه منتهو وإن كان في نهيه نهي عن طاعة وعبادة الله تعالى وإن أمرهم بقتل وسجن العباد امتثلوا لأمره لأنه صاحب الأمر والنهي الذي يجب أن يطاع لذاته بغض النظر هل هؤلاء الناس يستحقون القتل والسجن أم لا؟ عسكر هذه الجيوش كالوحوش الضارية على من يقترب بسوء من سياج الطاغوت الحاكم ومن على أعداء الأمة الخارجيين رحماء كلهم وداعة ولطف ورحمة ولكن بجبن وذلة وخسة حكمه ونظامه بينما تراهم على الشعوب المقهورة كالأسود بينما في الحروب مع أعداء الأمة وعلى الجبهات كالنعاج والأرانب أين هذه الجيوش من قضايا الأمة المصيرية؟ أين هي من قضية فلسطين المسلمة؟ ها هم الصهاينة اليهود في كل يوم يقومون بمجازر ضد أهالينا وأبنائنا في فلسطين ينتهكون الحرمات ويدنسون المقدسات ويعتدون على المسجد الأقصى ويفعلون كل ما يحل لهم ويريدون وما تملي عليهم وساوسهم الشيطانية المدونة في بورتكولاتهم وكتبهم الصهيونية ومن دون أن يحسبوا لهذه الجيوش أدنى حساب فما هي ردة فعل هذه الجيوش المغوارة؟ فإنها محصورة بنستنكر ونشجب ونأسف نحن لا نريد الحرب، نحن خيارنا هو خيار العقلاء وهو السلام السلام مع المغتصبين الصهاينة خيار استراتيجي لا محيد عنه قضية فلسطين لا يمكن أن تحسم عن طريق القوة أو الحروب وغير ذلك من الإطلاقات الجبانة والذليلة والعميلة بل بعض هذه الجيوش كالجيش المصري والجيش الأردني وغيرها من الجيوش قد أقامت علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء وسلاما صريحا مع دولة الصهاينة اليهود وقبل أن تسترد الحقوق لأهلها وأصحابها أو يأخذ الحق طريقه إلى معاقبة الصهاينة المجرمين سفاكي دماء الأبرياء وإذا كان الأمر كما وصفنا فإنه يحق لنا ولغيرنا أن يسأل لمن أعدت هذه الجيوش الجرارة ومن أجل من ولماذا تشترى هذه الأسلحة الفتاكة من مقدرات الأمة بمليارات الدولارات لتكدس في مخازنها إلى أن تتعفن وتنتهي فعاليتها من المعني والمراد إرهابه من هذه الجيوش الجرارة الجواب واضح لكل ذي لب وفهم هذه الجيوش لم تعد من أجل عداء الأمة وإنما من أجل قهر الشعوب وإذلالها من أجل إبادة أي حركة تمرد أو عصيان على سياسة الطواغيت الحاكمين فهي عصات الطاغوت الغليظة يؤدب بها من يشاء ممن يخرج عن طاعته وعبادته أو سياسته وطريقته ولا نبتعد كثيرا عن الصواب لو قلنا أن هذه الجيوش أعدت لحماية وحراسة دولة اليهود فهم يعملون على مدار الساعة موظفين ككلاب حراسة أو فياء يحرسون حدود دولة إسرائيل من أي هجوم أو عمل فدائي يقوم به المجاهدون الأحرار والويل كل الويل لهذه الجيوش الجبانة لو استطاع مجاهد أن يتسلل من بينهم إلى دولة الصهاينة اليهود حيث ترى جميع القوى العميلة الخائنة تستنفر بكل قواها كالكلاب المسعورة يتوعدون ويهددون من كان سبباً في هذه الخارقات الإرهابية ليؤكدوا من جديد للصهاينة المغتصبين أننا لا نزال نعمل بوفاء وإخلاص على ثغور دولتكم ككلاب حراسة وصيد على أكمل ما يكون العمل وتكون الحراسة هذا بما يخص فلسطين أما ما يخص موقف هذه الجيوش من بقية قضايا الأمة كقضية المسلمين في البوسنة والهرسك وقضية كشمير وقضية المسلمين في الفلبين وقضية أفغانستان وقضية الشيشان وما يعانيه أهل هذا البلد المسلم من ظلم وجبروت وكفر المجرمين الروس فإذا أردت أن تتحدث عن المواقف المخزية لهذه الجيوش نحو هذه القضايا الهامة وغيرها فحدث ولا حرج فما يجري للمسلمين في تلك الديار لا يعنيهم في شيء ولا يهمهم من قريب ولا من بعيد بل كثير من الأنظمة العربية وجيوشها تقف في صف الدول الطاغية الكافرة المعتدية ضد الشعوب المسلمة المطهدة والمحاربة هذا كله يجعلنا نجزم أن هذه الجيوش لم تعد لخدمة الأمة في شيء ولا من أجل الدفاع عن الشعوب المقهورة المحرومة ولا من أجل رسالة أو هدف عظيم وإنما هي صنعت فقط كما تقدم من أجل حماية الطواغيت ومكاسبهم الشخصية وحراسة مصالح اليهود والغرب الصليبي في المنطقة انتهى كلام عبد المنعم مصطفى حليمة من كتابه مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة إن عمل المباحث المهين يتميز بالخصة الزائدة عن كل ما مضى بكونه يختص عمله بالصالحين من البشر من الدعاة والمجاهدين العاملين لنصرة دين الله فيقوم هؤلاء الأذناب بمطاردتهم واعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم والتحقيق معهم وكل واحد منكم أيها القراء يملك قصة عنهم وليك هذه النماذج يقول صاحب كتاب مقالات بين منهجين في المقال رقم خمسة وسبعين إن السجن في العالم المعاصر وخاصة في بلاد الردة لم يعد هو حبس فقط حيث يوضع المرء في جب يمنعه من ممارسة بشريته في الحياة وحركتها فيمنع من أهله وبيته وعمله بل صارت السجون آلاما لا تقوى لها النفس البشرية بحال وعلينا على الدوام أن نتذكر صنائع المرتدين مع المسلمين في كل وقت وحين لتبقى قلوبنا ونفوسنا مليئة بالبغض لهم وعدم التفكير البتة بالعفو عنهم أو مسامحتهم وإن أقل ما يحكم فيهم إذا ظفر المسلم بهم هو حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في حلفائه من بني قريضة حيث حكم أن تقتل مقاتلتهم وكل من بلغ منهم الحلم وتسبى نسائهم وتغنم أموالهم وهو حكم الله تعالى من فوق سبع سماوات لأننا للأسف ما نراه من ضعف ذاكرة قادة الحركات الإسلامية مع خصوم الإسلام جد مؤلم ولا تتلائم مع طبيعة المعركة بيننا وبين هؤلاء المرتدين في تونس عندما يسجن المرء بتهمة الانتماء للإسلام وهي تهمة يكفي لإثباتها أن يصلي الشاب في المسجد أو أن تطلق لحيته فيؤخذ بعد عذاب لا يعلم مداه إلا الله ثم يصار به إلى السجن وإلى هنا فالأمر يمكن تصوره لكن هل يمكن تصور ما يصنع بعائلته بعد ذلك؟ في هذا الظرف تبدأ معاناة أهله في الخارج حيث قال وزير الداخلية التونسي سنتابع الإسلاميين وسنحاصرهم حتى تضطر نساؤهم إلى الأكل بأجسادهن وعلى هذا فلو أن أختا جاءت ودفعت فاتورة الماء والكهرباء وكان زوجها سجينا بتهمة الإخونجية كما يسمونها هناك فإنها تكون عرضة للمساءلة من أين أحضرت هذا المال ولا يرتاح لهم بال حتى تبيع الأخت نفسها تحت وطأة الحاجة وتكاليف الحياة فهل هذا هو السجن الذي يريدنا جواد سعيد وتلميذه خالص جلبي أن نسارع بالذهاب إليه بأنفسنا حتى نجعل السجن مدرسة ترتقي فيها أفهام الإخوة ومجالا رحبا للدعوة إلى الله ثم يصبح ذنبا في هذا العصر إذا طالب المسلمون بإخراج المساجين هذه العقلانية التي يدعون إليها؟ صورة من الأردن لما يمارسه أفراد المخابرات مع السجين المسلم هناك جرد الأخ من ثيابه ثم ألقي أرضا وقام ضابط من ضباط المخابرات الأردنية ومن المهم التنبيه أن أغلب إن لم يكن كل ضباط المخابرات وأغلب أفرادهم حجوا إلى بيت الله الحرام وهم لا ينادون بعضهم البعض إلا بلقب الحاج فلان بل أغلبهم يصلي وبعض أفرادهم خريج كلية الشريعة وبعد أن ألقي أرضا وهو مجرد من ثيابه قام ضابط منهم الحاج فلان وخلع ثيابه من جهة عورته ثم جعل يدير ذكره على لحية الشاب ورأسه، وهو يقول مستهزئاً: دعنا يا شيخنا نتبرك منك. هذا هو الواقع، ولا تجرحنا الحقيقة بآلامها وقرفها. فهل هذا هو السجن يا قوم؟ هو الذي يجب علينا أن نسارع بالذهاب إليه، حسب وصية هذه المدرسة. هل نتحدث عن سوريا وحكامها البعثيين والقادة النصيريين، فنتكلم عن مآسي الأخوات المسلمات هناك، أو مآسي الشباب المسلم في داخل السجون؟ حيث يربط الأخ في غرفة كالقبر لا يزيد ارتفاعها عن أربعين سم وتكون بقدر جسم الإنسان طولا ويبقى فيها السجين لا والشهور ولكن السنين والأعوام راجع شيئا من الآلام في بحثنا في جواز قتل الدرية والنسوان درءا لهكي الأعراض وقتل الإخوان هل سمعتم الدكتور محمد المسعري الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في الجزيرة العربية وعن معاناته في السجن وعما ما رأى وذاق وسمع؟ وأقول أنا ما ذاقه المجاهدون أكثر بكثير مما مر على المسعري مع تقديرنا وأسفنا على الجميع ولكن مشكلة المجاهدين أنهم لا بواكية لهم والله المستعان هل قرأتم ما كتب بعض المساجين المسلمين عن ذاقوه في سجون جمال عبد الناصر وكيف وصل الحال ببعض المساجين إلى الجنون هل أصغيتم السمع إلى ما يحكيه البعض عن بطش وظلم صدام حسين وحزبه البعثي وعن فنونه في ممارسة ساديته ضد خصومه إن من يعلم هذا أو يعرف بعضه أو قريبا منه ثم يجعل من منهجه في إحياء دين الله تعالى أن يطالب الشباب المسلم بالذهاب إلى السجون باختيارهم ثم يجرب من يطالب بفك أسار المسلمين، لهو جدير أن يدخل في عداد المجرمين وأعداء الدين، لا أن يصبح مفكرا وزعيما لتيار يلتحق بركبه الشباب، لكننا والله نعيش زمن العجائب.